قطر الروسي عبد الواحد وناس الشمال أم جنانا Thank you. سلمرة من صعبني أول مدرة كان لديك أنا شكت ورحة نساتني وشو حسامان آه هاتي وغيابك زادني حب و أشواق و أحسان تولي ونشوف يا قر زيان أنا ومتي وهاتي الحب يا محلاها قصارة I love you. وانسينا اه انسينا اه انا وانسي وهد الحب كامح لها قصار احكينا عاشقين دارت احزاني في القلب وانسي من التوب اللي اقصار وليا بك أخويا كل شيء بالمتاب بالمتاب ما ليش نذكور العداد هل تكون لي يوم واللي يأمون وما زال ما أنا وانتي وهذه